أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان دعو يوم إذ جاء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 لا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن ك فكلا من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس له الشيطان ليبدي لهما ما مأهوري عنهما من سوء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 فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا, وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما 118. وأقول, وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا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 لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني كم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنه ما نَهُمْ يَرَاكُمُ وَوَقَبِيلُهُمْ مِنْ حِيثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا تعلمون الامر ربي بالقسط وَأَقِيمُوا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 119. يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم 117. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا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 والإنس في النار كلما دخلت تمة اللعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالتم لهم أرقفما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم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 ونزعن ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم لنهار تجري من تحتهم لنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدينا الله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 لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلا آخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى لعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بصارهم تلقاء اصحاب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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنَفِيذٌ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء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 ان ربكم اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ الليل عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الليل النهار يطلبه الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفية منه لا يحب المعتدين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 117. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 118. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين 119. أَن أن جاءكم ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا أنكم قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبؤنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا إن من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء إن سميتموها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 ياخذكم عذاب نليم، وذكروه إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوئكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، وتنحتون الجبال بيوتا.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 124. فقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ويتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 125. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من حد من العالمين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 قريةكم إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتقوىون فأجينا أبو أهل الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاء كينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياء أهُم ولا تبخس الناس أشياء أهُم ولا تفسدوا إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منامن من به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كن قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم